بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربا. دا يا من لم رجى يا دا بتناجم لم دنيا يا دا دا بجميلات خوادا يا أيدا أي يكين شيرينم أيد الخوش كريجينم زردا مكال الدور مدايا بحسرة بالدين باوتا خوشا كانت آموشگارید دا کردم کرده وجوانا كانت دایا ریگای بروشن کردم شوتا بیانی دایا با گرانی بدن غبا سو زاکات اكت منو خوايا سو تبعاني دايا با گوراني بدن غبا سو زاکات كوت منا دايا جياني من لما رجاي دايا بتناجم لم الدنيا دايا دايا جياني من لما رجاي دا بيتو ناجیم لم دنیا يدايا بدیارم دا انشتی شون خونید بم آکر کچاوم اکر دا ودايا هستم بز باتو داکر هر كاتبان گم داکه جان جانه دوم داکه جی اکن به هیچای صدر خود کرده داکه کتی استا كدايا شو خشوار مايا سنكاتو للمدوري كذب دقما ونايا كتيستا كدايا سورو شاوار مايا سنكاتو للمدوري كذب دقما ونايا دايا زياني من لم رجا يا دايا بتناجم لم دنيا يا دايا دايا زياني من لم رجا يا دايا بَتُنَاجِمْ لَمْ دُنْيَا يَدَاياً بَجَمِرَا تُخْوَا دَاياً بَجَمِرَا تُخْوَا دَاياً